The liveness but love Do you hear me, Charles? Sister, liveness. Okay, Mike. Please, please uh, uh, try to do a double double click on on which uh, to talk button wish to talk double click on it please or or uh, click uh, or one click I think so uh Mike is your sister lightness bark laffiki um here و يعني حب يعني قلت لها إنه أنا أنا أتكلم ب يعني عنيش قالت لي أتيت لها بالعربية وهي إنه تتكلم معكم بس الظاهر إنه أكو خطأ حصل يعني عندها بالكمبيوتر وإذا تسمحون يعني نح يعني نخل قيلاني إذا تسمح إنه نحاول مرة ثانية معها إن شاء الله. تقدر هي انه تتكلم هي حب هذا الشيء وإن شاء الله يدعو لها بالتوفيق وإن شاء الله الله يزيد الإيمان في قلبه أصدر الأخي إلى تلمان أخي الكريم شكرا لك طبعا إن شاء الله أنت أخي الكبير وكلكم أخواني رتبروني أخوكم الصغير هي حاليا راح أنه تخرج من الروم وترجع على مرة ثانية إن شاء الله تقدر أنه تتواصل معكم وإن شاء الله تدخل دائماً لهذه الغرفة الكريمة طبعاً هي الغرفة اللي يعني بعد بسعادة الله يعني هي الغرفة اللي ساعدتنا وخلتنا خلتها تدخل الإسلام وإن شاء الله تقبلونا يعني يمكن إن شاء الله إذا عاني عندي أغلاط خمياً إن شاء الله أعطوك والله يخفر لي ويخفر كل لكل المسلمين إن شاء الله وطبعا الحمد لله والشكر طبعا من من دخلت الهال غرفة الكريمة تعلمت شغلات يعني هواية يعني كثير من الشغل يعني الأشياء تعلمت فيها الغرفة وقلت الخاص نعم مليار ساعدني الأخ. و هي طفله خاص لا لا كلمات كلام العربي ما تعرف غير كلمة السلام وعليكم وطبعا رفيجي لاني يعني يا ريت لو تاخذ المكان مو عارف شنو بعد نتكلم وبس راح احاول انه اساعدنا علشان طيب اخي غرفة تحت امرك واحنا تحت امرك ان شاء الله بارك الله فيك بسم الله في بس أنا كتبت في كتابة ونظرت بالغرط لأنه هناك أخ كتب باللغة الإنجليزية you يعني هذا الشيء أعتقد غلط انه يكتب انه هذا الوقت طبعاً إذا تسمحوا لي أخوان كرام هي طبعاً لازم انه تروح يعني فهي تحب تقول يعني كلمة لكم إذا تسمحوا لي انه بس انه تأخذ المايك تتكلم كلام لمدة دقيقة أو دقيقتين وإن شاء الله أنه تذهب وإن شاء الله تثبت على هذا الدين وأشكرك أخي الغيلاني وهذا مايك أرجع لك أخي العزيز كلابي كبير بارتقدمها عني يعني أنا أقدمها لو تريد أنت تقدمها شوف يعني قلت لك الغرفة غرفتك أيكم السلام طيب استر الله يحفظني يا كلابي حسين ناديت عليك مرات ومرات ما سمعتني حضرت طيب سيستر لايبنس سيستر لايبنس ان شاء الله؟ الله يرفع من قدرك ويعز مقدارك اللهم امين سيستر لايبنس if you hear me, insha'Allah. Yes, sure, okay, mic is yours, and room too. <laughs> Our uh, room, insha'Allah, is yours, and mic too, insha'Allah. Mike is yours, Sister Alayniss, Barakallahu feekum. Assalamu alaikum. And uh, I want to really thank you that I became Muslim. And really, I am very proud that I can be Muslim. And... Uh, i think that that you will help me to to be better yeah and thank you and inshallah come good thank you you are welcome our great sister may allah bless you inshallah may allah bless you May Allah bless you and uh, guide us to the truth way. Amin, amin, amin. And inshaAllah uh, Allah our great sisters and Dan, and me too. Uh, inshallah, we will try uh, to help you and uh, and uh, give you a lot of books inshallah in uh, Holland, uh, Holland language and in English language inshallah. About Islam, about Tawheed and about Insha inshaAllah arkanu Shahada, biidni Lajal fiurah. İkvan, xunaburjul Kuwaitu sibqa hu akhbar khas, wa aysan ana bimethel, nuriid an nesmga min aqtan alaybnis ma huwa shuguruha, ma أختنا لايف نس ثبتها الله وما هو وما يعني ما أعرف يمكن تبتغي أن تسمي لنفسها اسما أو تبتغي أن تسمي نفسها اسما اقترح الإخوان بعض الإخوة اقترحوا بالخاص كتبوا لي لو أخونا بارق علي يسميها لنا أو يطرح عليها اسما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها وإيانا فاتفضل أخويا بارق علي لا تستحي أخذ المايك وأخذ راحتك غرفة غرفتك وإحنا أهلك وغرفة وماك فرق بين لا, لا في أخ كبير ولا في أخ صغير إنما المؤمنون إخوة أخذ المايك وأخذ الغرفة بما فيها وأنت قدم الأخت ودردش وياها إن شاء الله أمامنا أسألها أسئلة إذا شئت إن شاء الله معينة مثل إذن الله جل في علا شعورها مثل ما تكلمنا ما هو شعور الأخت عند دخولها وكيف دخلت ولو تحكي لنا قصة إسلامها أيضا بابتعاد عن التفاصيل التي لا تعنينا يعني أنت كل مرة تتكلم على المايك بأمر أنا ما أوليك تذكر حفظك الله ورعاك إنساه إنساه إنساه عفو الله عما سلف فأنت تتكلم لنا عن قصة إسلام بارك الله بيك وحفظها هي إن شاء الله تحدثنا بما فتح الله عليها نساء الله سبحانه وتعالى يثبتها وإيانا أخذ المايك حفظك الله ورعاك وأني أخي بارق سأوافقك بالكتب بإذن الله كتب هولندية من الإيمان والت من من كتاب الكتاب أركان الإسلام وشرح أركان الإسلام وكتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب وفي كتاب التوحيد أيضا لالله مسلس محمد الشيخ محمد صاعي تيمين وشرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري الحديث في البخاري يعني إن شاء الله أمور كثيرة إن شاء الله سأمدك بها على الخاص بإذن الله وكلها كتب هولندية وبإذن الله فيها إن شاء الله خير كثير بإذن الله جل في علاه تفضل أخوي الغالي الحبيب بارق أستمتع إن شاء الله لك أنت إن شاء الله وأختنا لايف الله سبحانه وتعالى لها الثبات ولك ولجميع المسلمين ونسأل الله أن يؤجرك على ما تقوم به ونفتح الله ما على يديك فتحاً للإسلام والمسلمين اللهم آمين. أشكرك في الكريم وأشكر كل الأشخاص الموجودين في هذا الروم طبعاً الطاهر اللي اللي اللي أنكر حياته يعني يعني كانت تقريباً في مأزق. طبعاً أكو يعني عندي سؤال يعني يجب أن أسأله أه أه اسم الفتاة أه اسم أه يعني أه يعني غريب على على الإسلام أه هل أه يعني رحت صراحة أنا مو كوبلغة الفصح عندما تسمح لي إنه أتكلم باللغة العراقية ف يعني لازم نغير اسمها لو بيظل اسمها نفسه يعني مو لازم أوكي الحمد لله شكرا قاعين بداخله وانت حاليا بالإسلام وراح خليه جاب بالإنجليزي أو جاب بالهولندي إن شاء الله أقدر أترجم لكم حسنا لدينا سوريا مايو افنيتي يعني إذا تسمحوا لي أن أتكلم باللغة الثانية هي هي تجاوب بالإنجليزي يعني ما أعرف أه, صراحة إنجليزي أوكي بس هي أخليدي أعرفكم بالإنجليزي ليس إنجلس أه, براتن كانت إنجلس mitä tykkäätte muistaan? Mitä over Islam? Mitä tykkäätte muistaan? Mitä over Islam? Mitä tykkäätte muistaan? Mitä tykkäätte muistaan? Mitä tykkäätte muistaan? Mitä tykkäätte muistaan? Mitä tykkäätte Ja, assalamu alaikum. Ja, en eh, barak, beter als ik ga Nederlands praten en dan ga je vertalen. Ja, weet je, ik voel zo raar. Ik denk, zoveel water komt in mijn lichaam. En ik denk, iets, iemand komt en weg, weg, alle, alle niet goed dingen van mijn lichaam. En ik voel, ik weet niet, ik denk... My heart is no leg zonder probleem of so Eh uh, طبعا uh, حكتها بال تكلمت بالهولندي وان غير الحاله قلت وبارت حسيت انه شيء ثقيل يعني ان شاء الله من من قلبي و و يعني حاسس بنفسي خفيفه و يعني حسيت في شيء غلط قرار يعني شيء قرار يعني بالعربي انه شيء يتعبس او شيء لا يصلح وقالت يعني حاليا أنا مرتاحة ويعني وبس تقول أمي إن جسمي إنه شلون شلون ترجمها تقول يعني أحس إنه إني أرطانة وأحس إنه شخص أخذ مني الهموم وقلبي نظيف وأحس نفسي خفيفة يعني تسألوا أنا راح أترجم ما عندكم أي سؤال رحاطر أطي المايك إلى أخي هل هذا السؤال أخي غيلاني كيف تدخل على الإسلام؟ ما أقدر أستمع. يا ليزنس ممكن تزخن. بارو بيليدي مسلم. بارو بوردو مسلم. He was a Christian. Why would he be Muslim? And why would he be doing that? Because I don't want to say anything. I don't want to say anything. I don't want to say anything. I don't want to say anything about Torah and Bible. OK, let My ja, kijk, als, als klein kinder is geboren, hij mag niks zeggen, omdat hello van hem is net als ouders. Bijvoorbeeld mijn ouders katholiek, ik ben ook katholiek. Als mijn ouders moslim, ik ben ook moslim. Maar soms, soms dat is niet goed voor kinderen. Bijvoorbeeld soms klein kinder geboren moslim en daarna als voor groot, zegt nee, sorry, in mijn hart ander. Ja, daarom, daarom ik voel mij, mij uh, niet, zo, niet zo leuk met uh, katholiek. Ja, ik heb gezegd misschien, uh, misschien uh, beter als ik ga moslim. En daarna, ja, ik heb geprobeerd uh, meer weten over uh, islam. Ik heb uh, Koran gelezen en uh, heel veel dingen geprobeerd. Ja, zeg ja, dat is beter. Ik voel mij beter als ik slaap en ik ga koran lezen. Ja, yeah, ik vind dat beter. Ik ga rustig slapen zonder probleem. Ja, yeah, dat is dat is echt beter. Ik voel mijn hart beter als ik kloster koran en als ik ben met, met mensen moslim praten op서. Ja, yeah, is beter. <todic> أول ما يخلق ما يقدر يسوي شيء إذا كان صغيراً يقول يعني أنا أول ما خلقت خلقت كريستيان اللي هو المسلمي المشيح أو النصارى يمكن مثل ما يقولونها يقولون يعني ما أقدر أسوي شيء فأني بحثت عن الإسلام صراحة يعني إذا تسمحوا لي إنه يعني أشرحلكم إيش لون صارت إنه طريقة دخولها هذا الإسلام يعني ك يعني أشكرك أخي الكريم صراحة يعني ممكن يمكن غلط مني يعني هو يعني غلط بس أنا ما يعني ما سويت شيء غلط كبير يعني هي الأخذ هي ما شاء يعني في يعني في هولندا في شيء يعني أشياء كثيرة تحصل يعني حرام وعليكم السلام ورحمة الله يعني يعني تعرفت عليها وتكلمت معاها واجت لشاف الاهلي وتكلمت مع والدتي ك تسألني هي عن الاسلام قالت لي شلون ما معنى الاسلام فقالت لي اني اريد اعرف عن الاسلام فانا صراحة هاني هاني صحيح مسلم بس لا يعني ما اعرف الاشياء اللي تكفي ما معنى الاسلام ومن وين النبع الإسلام وكيف ظهر الإسلام وكيف يعني أنا ما يعني بدون كذب أنا ما عندي هذه الأشياء يعني أنا ما عندي يعني معلومات قوية. صرت أسأل خوالي وأسأل يعني والدي. فيا صاروا يجاوبون. فاا لي أحب أقرأ القرآن. تسمح لي انه تقدر تجيب له القرآن باللغة الهولندية. فصراحةً كتبت من الإنترنت قرآن في اللغة الهولندية. لقيت القرآن وعطيت القرآن فصارت تقرأ. فهذا الحكي الحكي قبل سنة أو تقريبا تقريباً. فسألت بعد ذا قلت له شو نشوفين بالقرآن؟ يعني إذا لي إني أقسم والله جاوبتني وقالت لي قالت لي أنا مرات من أريد أنام أخاق بجيني فور قالت وعليكم السلام قالت من أقرأ القرآن أنام وأنا مرتاحة ومن أقرأ البيبل هو يسمى الإنجيل هنا بالعربي هو يسمى البيبل فقالت قالت من أقرأ البايبل أنام وخائفة يعني أحس أني خوف يعني ما صار شيء بحياتي من قرأت البايبل فمن قرأت القرآن أحس نفسي مرتاحة و... يعني حسيت أني الإسلام يعني سبحان الله, الله الله اللي يريد هذا الشيء مو نحن يعني الحمد لله والشكر الله إذا أراد شيء يشوي حتى لو كل الناس تودع يعني الله كبير يعني يعني الله لا هو من بشر ولا هو من شيء والحمد لله والشكر انه الله دخل أنه يعني ان شاء الله اللهم انصر الجيد الاسلامي وطبعا أنه أنه صراحة انا بالنسبة لي من اتكلم عن الموت شوية ان ارتبت بصر عندي حالة من الخوف يعني يعني, يعني صراحة هاي الشيغلة جديد جديدة عليها فاذا تحبون بعد اكون اسعلة أني مستعد أن أسألها وإذا يعني ماكو سؤال خلي يستر المايك مايك آخر الجيلان بارك يا اشكرك أخي الكريم يا على على ما الهر زخم ja, wij zijn echt blij. En ja, ik weet niet die die Arda Sklenford voor ja, voor de dingen. daarom ja, hij zegt ja, door jou yeah, dat jij yeah, je wordt nu no moslimenzorg. So. En uh, allemaal nu no blij. Dan moet je nu die microfoon kan eens eh eh شكرا in uh, uh, de Arabisch. Eh uh, assalamu alaykum. En alhamdulillah. And I want again really thank you for everybody and I am really happy that I became Muslim And yeah Inshallah Everything will be good Yeah And thank you For everything We are welcome to Starlaibniss Ahi uh, Barak and يعني أفضل تكون على التكست وأنت تكون على المايك ويقرأوا الأسئلة بس آآ آآ الأمر لهم طبعاً أنا أفضل تكون متجاوب أكثر يكون في تجاوب أكثر إذا كان على التكست وبارك الله لك أمر ثاني إذا هي تعبانة تسكر تخرج متى ما يعني فهم هذا الكلام متى ما أرادت تخرج نحن إخوانا مو نجبرها يعني نغصب عليها. يواعب ويلكم جريت سستر لايبنس حياك الرحمن. ماي الله بليس الحمد لله فور إسلام. الحمد لله أننا مسلمون. تفضل أخوي عباس وبعدك إن شاء الله بإذن الله في أختين طلبوا مايك تيرا وناشي لعلنا إنه أجيال اللي بعد بارك الله فيكم. تفضل أخوي الغالي عباس بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدرنا أخواني صوتي سيء أنا اليوم مريض شوي لكن والله الفرحة كبيرة جدا أخواني مسألت الاسم إذا كانت تريد غير اسمها أطرحوا الأسماء عائشة فاطمة رقية وأخونا براق الله يحفظه يقول لها الأسماء هاي هي تختار اسم اللي يعجبها طيب طيب يا بنت السلفية هي تختار الله يعزك أبوي الله يعزكم يا أخواتي هي تختار أخواني الاسم اللي يعجبها لكن نختارها من أسماءنا الطيبة فاطمة إذا حابة تتغير عائشة الله يعزكم رقية أي اسم وإن كان اسم عادي هدى آية ما حتى من أسماء الأخوات اللي كانت موجودة أسماء جميلة والأمر الآخر يعني مو سؤال يعني لها نصيحة وكلمات طيبة وأرجوه ما تكونوا طيب عليكم أخوي براك وضح لها قولها والله ما رح يفعر بالأمان والراحة والطمئنان إلا في هذا الدين العظيم ولا يغرها كلام اللي يقول بينه الإسلام دين الدماء دين الإرهاب دين الأذى دين القاتل يقولها لا هي بإذن الله رح تتعرف على ديننا <تصفيق> وتسمع كلام رب العزة تشوف وتشوف وتقرأ أخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى الله وصحبه وسلم وأخلاق الصحابة الطيبين اللي احنا نقتدي بيهم والله راح تشوف معنى الأخوة معنى التنازل وهنا احنا هنا تعرفنا في هذه الغرفة كل واحد ما عندنا في بلد إذا أحدنا يصاب بأذخ سكان من نصارى أو يهود أو رافضة والحمد لله على هدايته أخواني مسألت الاسم فاترحوا الاسماء هذا رأيي وهي تختار تقولها لا يغرها أي كلام كان لا تهزع عاصفة أو ريح أو كلام كاذب وبإذن الله لما تتعرف على الدين أكثر راح تعرف أخلاق الدين ومبادئ كلها طيبة وسماحة وأخوة في الله وجزاك الله خير جزاء يا حبيبي مبارك مبارك يا أخي هاي الفرصة إليك جاءت للغرفة وأخوة بيها طيبين مسلمين لازم تتفقه بأمور دينك وتكون منبر دعوة في بلدك في هولندا يا أخي، عسى الله أن يهدي على إيدك ناس آخرين ويكون لك الفضل والأجر وتكون من طلاقة الدين الإسلامي الطيب في المكان اللي أنت فيه. وأسف على الطالة جدا السلام عليكم، مع الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك الله بيك يا عباس، أحسن الله عليك. أنا هذا النصح. طيب أبو حسين. إن شاء الله لا اللاقة أختنا إن شاء الله لا يبنس أخي بارك عليه لو تبتيها معنا نستمعين بعد أبو حسين أظن ما عند في بعد أبو حسين أحد سوى سؤال واحد لنا قال اللهم صل وسلم باك نبينا محمد ما رأيك بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل وبعد سلامك يا أختي أخونا سيف الشهر الظاهر قضية الاسم يا أخوان اللي لعد تكلموا به ظاهرنا خونا بارق من كرامه فهمنا من ما تريد تغيير اسمها فهذا الذي ظهر من من كرام خونا بارق قال شرط قلنا ليس شرطا أن نجبره تغيير اسمه هو من باب يعني تغيير اسم أو كذا إذا إذا شاءت الأمر لها يعني حفظكم الله ورعاكم طيب أخونا أبو حسين لكن لاقت أخويا بارق أختنا لايفنس لو تبطى معانا إن شاء الله في إن شاء الله أخوات يريدوا أن يهدوها إن شاء الله أن أشيد بإذن الله جل في علاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزجيها خير جزاء اللهم أمين ويثبتها وإيانا عن الدين ويزجي اللهم خير جزاء القائمين على الغرفة أجمعين وأنت بالمقام الأول نفع الله سبحانه وتعالى بك أخي باريق تفضل أخوي يا حسين بارك الله بك السلام عليكم ورحمة الله بركات وبركاته شكرا في القناة وأنا أخي بارك وبرك الله فيك على موضوع الوقت يعني خافزة شو مثل ما يقول مرتك... مرتكل وفد شيء حتى لو تأجل الموضوحة مثل على بواسر هاي براحة إعلات بلايق و... وسأل الله سبحانه وتعالى من... يعني يحسب يعني... لك يا حسنا إن شاء الله بالآخرة وبعد بعد و بعد وخوي بارك بيك وتكلمها بارك الله بيك وحياة الله بارك بها الغرفة بارك الغرفة غرفتك بارك الله بيك هاي الغرفة ال الإنسان المحترم وال والخوش ولا تشتغل غرفته والقراني يعني هو الأخ هنا المحترم مخونك يشتغل بارك الله بيك لكن ماك القراني بارك الله بيك ففعل الله من قدرك خوي غالي بحسين الصغير تاج راسي بارك الله بيك. طيب إخواني نستم شاء الله إلى بإذن الله سبحانه وتعالى أناشيد إسلامية جدا في الله الله المستعان نبدأ إن شاء الله بإنشيد إسلامي إن شاء الله أخونا أو أختنا أظن أختنا روز بداية ثم من طرف أخونا الشهري أظن سيف الشهري يقول في حفظه الله ورعاه اللهم هل كيف عفوا نعم من هو محمد قبل وبعد الإسلام عندها كيف كان محمد قبل الإسلام ومن هو محمد بعد الإسلام عليه الصلاة والسلام تفضل بارك الله فيك أخونا بارك وتختم إن شاء الله هي الكلام ومعد عندنا أي شيء جزاها الله خيرا ونسألها أن تدعو لنا وبالتخصيص لمرضانا ومرضى جميع المسلمين أن تدعو لنا ولمرضانا ومرضى جميع المسلمين اللهمم آمين. تفضل أخوي يا مبارك بارك. الله بيك. بارك الله فيك يا أخي الكريم. أوكي رح طبعا أنا رح أسأل هذا السؤال ورح أجيب بكل صراحة. ما راح أجيب ولا راح أخبي يعني راح أسأل الشين كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل دخولي هذا الإسلام وحاليا. أي جواب راح تجاوبني راح أبطر أنه أترجم مني إذا كانت يعني تنظر نظرة ثانية على الإسلام أو على الرسول اه.. ليونس أه... هوريا مايو فنيت أشوريا مايس خريفين ليونس هوريا مايو فنيت يا هوريا أه... مايو Uh, wat denk je, ja iemand hier die iemand hier heeft uh, aan jou vragen, hij zegt, uh, wat denk je over Mohammed vroeger, hij was, uh, ja, vroeger, hij bedoelt niet vroeger, één uh, week of twee weken, nee vroeger, wat denk je over islam, wat zegt allemaal over islam, islam is goed of niet, en wat denk je nu over Mohammed? عشي كان ذلك الوضعي في خلال نمرا ايضا انا خلاني اودي ميك سيدي أخي الكريم اذا تسأل ليبنس بس تقيق للجواب على موضوع اوضع ليبنس موشي عن الوضعي اوه اوه اوه Hallo voor everybody ja en eh uh, ja ik wil nog iets zeggen maar als ik ga iets niet goed zeggen moet je ook iets iets uh, bij omdat ik hem nog niet zo goed, maar oké, okay. uh, ja ik weet je ik denk ik islaam goed ja vrouw dat is gewoon zo dat uh, bijvoorbeeld wij ik ik denk zo wij bijvoorbeeld no no uh, van van kerk die man van kerk heeft gezegd ja als als iemand gaat, gaat had uh, naar naar dokter hij mag weg, weg van kerk of zo maar dat is niet normaal bijvoorbeeld van moslimen, die hebben niet niet zo'n probleem jullie mogen alles doen ja en en ik denk jullie geloof is zo so, ja bijvoorbeeld jullie hebben veel woorden jullie zeggen inshallah Bismillah so en zovoor ja en wij hebben dat niet en als jullie zeggen bijvoorbeeld wall dat betekent je jullie mag niet liegen, betekent jullie moeten iets iets alles echt zeggen niet liegen, en for ons wij hebben niet zo en en daarna tweede ik denk bijvoorbeeld hoofddoek Dat is leuk als, als meisje heeft hoofddoek. Omdat, uh, omdat zij, zij is alleen van man van hem en zo. Ja, en wat denk je over Mohammed? Ja, hij, ik, ik denk hij was, hij was uh, profeet. Profeet van Allah. Ja, en hij heeft, hij heeft ik heb gehoord, hij heeft met uh, van Allah iets gehoord. En daarna... Hij heeft verteld aan mensen veel dingen, maar weet je moet je iets zeggen omdat ik kan deze niet zo goed. Ja, yeah? ja yeah, dat is alles. Oké, okay. ik geef mij aan jou. Eh, natuurlijk. Welke شوي صعب مو صعب يعني انه انه انا ختمت بس راح احاول انه اترجم يعني شغله مثل ما قالني علي انه انقل اللي اللي قالته قالته انه عندنا احنا بالكيرك البريطانيس ال ال الاخ ايش اسمه هذا اللي بالكنيسة اللي وقف ال مثل يعني احنا بالجامع عندنا الشيخ هم قدتهم بالكنيسة الراهب او القس او شخص تقول حلل شيء يعني هو حرام تقول يعني انا عرفت انه بالاسلام انه هذا الشيء حرام انه حلل انه تستطيع المرأة ان يعني اشلان اقول لك تقدر انه تسرعة الطفل في بطنها وهي لسته متزوجة يعني غير متزوجة يعني يعني أشياء تقول هذا الشيء إنه نقرب بحرام فاا بس يعني الراهب هو اللي اللي حلله فلهذا هذا الشيء يعني ح... يعني قمت أحس بنفسك إنه كل شيء غلط بتقول اللي أجبني بالإسلام أكثر أن المسلم عندما طبعًا صراحة مو كل الإسلام حالياً أنه شوي صار أنه يعني هوايا أشياء في الفتوى الإسلام حسب الظروف اللي صارت يقول للمسلم عندما يقول والله عندما يقسم لا يقدر نقول يعني صراحة هي يعني راح شيء إنه هذا الشيء إنه صراحة هي إذا سألت يعني إذا سألتها أي سؤال هي ليفز إذا سألتها أي سؤال وقالت والله طبعا هي كتبت مخك نوخ إكس يعني هل تسمح لي بشيء هي تريد تتكلم شيء بس أنا راح أترجم على شأن ما ف قالت أحلى شيء في الإسلام المرأة عندما تلبس الحجاب وتكون فقط لي لزوجها ليس لكل لي من يراها وأعتقد محمد أنه كان نبيا من الله وكان يقول كل ما يأتي به من الله في القرآن الكريم وهذا الشيء قريب إلى قلبي ولا يعني وقعدت ما أعرف شنو اللي يعني اللي أتكلم فيه بعد ف. إذا تسمحولها يعني يعني إخوان الموجودين في الروم وعليكم السلام رحمت الله إخوان الموجودين في الروم والأخ ال هي قالت عندها بعض سؤال أعتقد أو هي عدا شيء تبي كتير تقوله إذا تسمحولي بإني أنطيها المايك هذا أشكرك يا ليڤينس بفضي جزخ من كان يودي مايك ليڤينس أن يمح ااا برتلة با Ja, yeah, hallo Ja yeah, weet je yeah. mm, bijvoorbeeldbeeld ik wil nog iets zeggen kijk kijk. hoeeveel problem wij hebben on Omdat wij bijvoorbeeldbeeld die die priesthe, die man van kerk. hän ei trawen en niks doen. En hoeveel keer as kind gaat naar Hij gaat iets niet normaal doen met hem. Weet je wat hij gaat doen? Ja, en bij jullie, bij jullie, die man van, van moskee, hij mag trouwen. Dat betekent geen probleem. En nu ook heel veel kinderen bang gaan naar kerk, omdat zich, ja, misschien die man van van kerk gaat mij pakken ofzo. Omdat dat is niet normaal. Ja, en daarom. En, en jullie hebben ook, ook niet zo'n probleem, toch? ja en veel mensen nu bank naar kerk ja omdat moet omdat misschien die man gaat pakken of uh, ja bijvoorbeeld deze bank omdat moet elke man praten alle dingen niet goed wat, wat ze hebben gedaan ja en nu veel kinderen banken zeggen ja wij willen niet of zo en in school veel veel mensen zeggen ja jullie moeten naar kerk of zo en niet zeggen zo rustig net als moslim ja Joo, ja zo Joo, joo, joo. Joo, joo, joo. Joo, joo, joo. Joo, joo, joo. Joo, zo قول اللي اللي اجمن انه الراهب ااا الله اكبر الله اكبر قول انه عجب الراهب في الكنيسه ااا لا يصلح ان يتزوج يعني ما يصير يتزوج هم اللي اللي يقيسه كسيس أو راهب أكثر الاغلاط حصل يعني تحدث هي في الكنائس يعني تقول كم مرة انه سمعنا انه القسيس يفعل كذا كذا مع الاطفال يعني نقولها كقوم اللوطح وهكذا يقول فاذا ذهبنا يعني عند الاسلام فتقول المسلم عندما يتكلم يريد ان يتكلم يتوظف و نعم لأن, لأن هي تقصد أن الزواج ممنوع يعني, يعني ممنوع أن القسيس ممنوع يلامس أي مرأة يعني ممنوع القسيس يتزوج ولذلك يعني تكثر المصائب مع الأطفال يقول المسلم يتوظف ويختسر وطبعا هنا أختي أن أعطتها أشياء يعني بمبلغة الإنجليزية كيف الأختصال والحمد لله والشكر أشكرها طبعا إن شاء الله جزائها عند الله و صراحة سعيدة وأنا همين سعيد إن شاء الله إن شاء الله أنه الله ينصر الدين الإسلامي وإذا أكو وأخد عليها سؤال ااا أنا مستعد إن إن إنه أجاب أو لاني أبينه هي تجاوب فإذا ما سؤال من آخر قال لاني يأخذ المايك لاني في أكأله شعوري ااا بارد شعورك أنت صراحة أنا من من, من يعني, مو مو يعني ما مو ما يعني ما أعرف أحكي لا أستطيع الكلام يعني آخر عزيز حذرناها والأخد ساعدتني إنه غلقنا الخاص آمين الله يثبت عجبكم وإن شاء الله الله ينصر الإسلام طبعا طبعا والله العظيم والله العظيم هذه الغرفة والله السعد لصدري والله العظيم، فأشكركم يا كن الكرام. يا عزيج، انا انا انا انا انا مسلم انا انا انا انا انا انا تحبون ان تسألون اي سؤال او ان شاء الله هيك تجي يعني يعني راح تستمر في هذه الغرفة المباركة واذا اكو اي سؤال اسالوا واذا مو اكو سؤال علشان نقول لها انه و... تسلم وتسلم على الاخوان هنا أنا و وتروح شكرا اوكي آه. أعلمها أركان الإسلام أولاً. إن شاء الله. كلك أعلم أه... ال يا أعلم ال هفت أوفر أه... أه... يا براتن أعلم الزخيا زختيك إنها خروج صفرها، خروج صفرها، ال يا أه... براتن أنا، لا، أنا أقول السلام عليكم بسم الله وبركاته. أوكي؟ خوريا وديماي، أنا أقول for you, you know. Assalamu rahman And, and uh, really thank you. And I am very proud that I can become Muslim. Yeah, and I I hope that that you really can uh, help me to be better Muslim and to learn more about this religion and thank you very much for today yeah and have a good night thank you <laughs> وطبعا هنا واحد من الأخوان سأل ما شعور أهلها عندما أسلمت طبعا أحب أنه أنه أقول لك أنه الـ الـ في هولندا وفي أو في أوروبا أي شخص يقطع سن الأختي 18 سنة أهله آه مو مسؤولين عنه في اللي يريد يسويه يسويه ويعني ما حد يقدر الحاكمه هو حرب بتصرفاته وطبعا شكرا لكم اللي تحتوا لي انك وصلنا واتكلم معاكم وإن شاء الله الله يهديني ويهديكم ويهدي كل المسلمين وإن شاء الله نصير إيد وحده إن شاء الله تفكر الفرق بين المشاكل حاليا بين بين المسلمين كالسنة والشيعة وغيره وغيره إن شاء الله نجتمع ونكون إيد وحده ويظهر الحاق وإن شاء الله يعني النصر الإسلام على كل كل العالم وطبعا ما أعرف بعد إنه شنو اللي أقوله وأتمنى من الأخ الجيلاني إذا يكون موجود يستلم المايك وأحب أستمع إلى مناظراتكم وكلامكم الحلو فإذا موجود يا ريت إنه يستلم المايك خيكله وهذا يعني الله بارك ونفع الله بك أخي بارك ونفى الله سبحانه وتعالى بك وأثبك الله نصيحة فقط أخيرة أنت بينك وان شاء الله بين الأخت أثبتك الله أثبتك نخاف تدخل البالتك ويعني بغير معرفة منك سابقة وتدخل الغرف هنا وهناك فنخاف عليها نسأل الله سبحانه وتعالى أثبتها على هذا الدين اللهم أمين وفي توصيم نخونه ورد ورد يقول فيه شيخ اسمه ممدوح التمامي أو التميمي ما أعرف ذا التمامي التمامي أظن ممدوج التمامي في ماستردام يحسبه شيخ فاضل الله حسيبه يا متتميمي يا متمامي ما ذكرت طلعت العبارة جيدا التم التمنامي, التمنامي التمنامي التمنامي التمامي تمامي آه تمامي تمامي ما شاء الله في شيخ في مدينة أبوزيدردا في مركز الاسلامي اسمه ممدوح التمامي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك خبارق ومثل ما ذكرت لك أختنا سندان موجودة وأنا إن شاء الله أختنا سندان خلي الأمر عندها أنا أمد الأخت سندان بما أجده منك